بوك تو شاست إن أوسم دست ست وثمانون الماضي اثنين, أسئلة. الماضي اثنين. كاكشن اوتو سي عنق قد لبست اي ربطه قد لبست كاكشن اوتو, <سي كوبيو> <تكشن> أوتو <سي كوبيلة> قد اشتريت قد اشتريت كاكشن چاسو بيس سينا رو تشيو؟ كاكشن چاسو بيس سينا رو تشيلا؟ ايّة جريدة قد اشتركت بيها؟ ايّ جريدة قد اشتركت بيها؟ كوغاست فيدلي؟ من رأيت؟ من رأيت؟ Menkabelt Menkabelt Koga ste prepoznali Meni levi tarrafta ali Meni levi tarraftu ali Gdaj ste ustali Meta nahadat min en noom Meta nahadat كداي استاچلي متى بدات متى بدات متى انتهيت؟, متى انتهيت لماذا استيقظت لماذا استيقظت زاكاي استه بوستالي اوتشيتل لماذا اصبحت مدرسا لماذا اصبحت مدرسا زاكاي استه وزيلي تاكسي لماذا اخذت سياره اجره لماذا <تصفيق> من اين اتيت من اين اتيت قامت ذهبت كي ست بلي كنت اين سي pomagaو كومو سي pomagaلا من ساعدت من ساعدت كومو سي بيسو كومو سي بيسالا الى من كتبت الى من كتبت سي ادغافوريو كومو سي ادغافريلا من جاوبت من جاوبت